توقفنا بالأمس يا عم عندما انتهى الإمام من شرح المسألة الخامسة من مسائل الآية الرابعة والعشرين من سورة النساء وكانت حول من يحرم الجمع بينهن نعم فماذا قال الإمام أورد الإمام في ذلك قول الشعبي كل امراتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج الأخرى فالجمع بينهما باطل وتفسير ذلك عن الثوري أن يكون من النسب ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها يجمع بينهما إن شاء فاتح الله عليك يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهي بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي سبحانه الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله والآن يا إخواني نستكمل ما كنا نقوله أمس المسألة السادسة قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم لفظ يجمع التزوج والشراء وقوله تعالى محصنين معناه متعففين عن الزنا وقوله تعالى غير مسافحين أي غير زانين والسفاح هو الزنا وهو مأخوذ من سح الماء أي صبه وسيلانه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع الدفاف في عرس هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر وقد قيل إن قوله تعالى محصنين غير مسافحين يحتمل وجهين أحدهما ما ذكرناه وهو الإحصان بعقد النكاح تقديره اطلبوا منافع البضع بأموالكم على وجه النكاح لا على وجه السفاح فيكون للآية على هذا الوجه عموم ويحتمل أن يقال محصنين أي الإحصان صفة لهن ومعناه فلتزوجهن على شرط الإحصان فيهن والوجه الأول اولى لأنه متى أمكن جري الآية على عمومها والتعلق بمقتضاها فهو اولى ولأن مقتضى الوجه الثاني أن المسافحات لا يحل التزوج بهن وذلك خلاف الإجماع المسألة السابعة قوله تعالى بأموالكم أباح الله تعالى الفروج بالأموال فوجب إذا حصل بغير المال ألا تقع الإباحة به لأنها على غير الشرط المأذون فيه كما لو عقد على خمر أو خنزير أو ما لا يصح تملكه ويرد على أحمد قوله في أن العتق يكون صداقا لأنه ليس فيه تسليم مال وإنما فيه إسقاط الملك من غير أن استحقت به تسليم مال إليها فإن الذي كان يملكه المولى من عنده لم ينتقل إليها وإنما سقط فإذا لم يسلم الزوج إليها شيئا ولم تستحق عليه شيئا وإنما أتلف به ملكه لم يكن مهرا وهذا بين مع قوله تعالى وآت النساء وذلك امر يقتضي الايجاب واعطاء العتق لا يصح وقوله تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا وذلك محال في العتق فلم يبق ان يكون الصداق الا مالا بقوله تعالى باموالكم واختلف من قال بذلك في قدر ذلك فتعلق الشافعي بعموم قوله تعالى بأموالكم في جواز الصداق بقليل وكثير وهو الصحيح ويعضده قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الموهوبة ولو خاتما من حديد وقوله عليه الصلاة والسلام ثلاثا أنكحوا الأيام قيل ما العلائق بينهم يا رسول الله قال ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيبا من أراك وقال أبو سعيد الخدري سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صداق الناس فقال هو ما اصطلح عليه أهلهم وروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أعطى امرأة ملء يديه طعاما كانت به حلالا أخرجهما الضار قطني في سنن. قال الشافعي كل ما جاز أن يكون ثمنا لشيء أو جاز أن يكون أجرة جاز أن يكون صداقا وهذا قول جمهور أهل العلم وجماعة أهل الحديث من أهل المدينة وغيرها كلهم أجازوا الصداق بقليل المال وكثيره وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك واختاره ابن المنذر وغيره قال سعيد بن المسيب لو أصدقها سوطا حلت به وانكح ابنته من عبد الله بن وداعه بدرهمين وقال ربيعة يجوز النكاح بدرهم وقال أبو الزناد ما تراضى به الأهلون وقال مالك لا يكون الصداق أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم كيلا قال بعض أصحابنا في تعليل له وكان أشبه الأشياء بذلك قطع اليد لأن البضع عضو واليد عضو ويستباح بمقدر من المال وذلك ربع دينار أو ثلاثة دراهم كيلا فرد مالك البضع إليه قياسا على اليد قال أبو عمر قد تقدمه إلى هذا أبو حنيفة فقاس الصداق على قطع اليد واليد عنده لا تقطع إلا في دينار ذهب أو عشرة دراهم كيلا ولا صداق عنده أقل من ذلك وعلى ذلك جماعة أصحابه وأهل مذهبه وهو قول أكثر أهل بلده في قطع اليد لا في أقل الصداق وقد قال الدار وردي لمالك إذ قال لا صداق أقل من ربع دينار تعرقت فيها يا أبا عبد الله أي سلكت فيها سبيل أهل العراق وقد احتج ابو حنيفة بما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صداق دون عشرة دراهم أخرجه الدار قطني وروي عن داود الأودي عن الشعبي عن علي رضي الله تعالى عنه لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم قال أحمد بن حنبل لقن غياس بن إبراهيم داود الأودي عن الشعبي عن علي لا مهر أقل من عشرة دراهم فصار حديثا وقال النخعي أقله أربعون درهما وقال سعيد بن جبير خمسون درهما وقال ابن شبرمة خمسه دراهم ورواه الدار قطني عن ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه لا مهر اقل من خمسه دراهم المساله الثامنه قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه الاستمتاع التلذذ والأجور المهور وسمي المهر اجرا لأنه أجر الاستمتاع وهذا نص على أن المهر يسمى اجرا وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو بدن المراه أو منفعة البضع أو الحل ثلاثة أقوال والظاهر المجموع فإن العقد يقتضي كل ذلك والله أعلم سبحان الله والحمد لله ولا إله أهلا الله والله وبرك المسألة التاسعة اختلف العلماء في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد وغيرهما المعنى فمن تفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوا هن أجورهن أي مهورهن فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسمى أو مهر مثلها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 لأن الأموال لا تستحق بالشك ووجه قوله مهر المثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيوم امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها قال ابن خويز منداد ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمه ولأن الله تعالى قال فانكحوهن بإذن أهلهن ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين ونكاح المتعة ليس كذلك وقال الجمهور المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فاتوهن اجورهن ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعيد بن المسيب نسختها آية الميراث إذ كانت المتعة لا ميراث فيها وقالت عائشة والقاسم بن محمد تحريمها ونسخها في القرآن وذلك في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين صدق الله العظيم وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين والله تعالى أعلى وأعلم سبحان الله <سؤال> الحمد لله وليس الله فالله أكبر وإذن يا عم وكما فهمت اليوم من حديث الإمام القرطبي فإن أبسط شيء يقدم للمرأة عند الزواج يصلح لأن يكون مهرا نعم فإن الشريعة لم تجعل حدا لقلة المهر ولا لكثرته إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر ويتفاوتون في الساعة والضيق ولكل جهة عاداتها وتقاليدها فتركت الشريعة التحديد ليعطي كل واحد على قدر طاقته وحسب حالته وعادات عشيرته والآن انتهى وقتنا يا ولدي كما ترى وغدا نلتقي مع الإمام مرة أخرى إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم